ثنا في سبيل الله وقد اخرجنا وقد أخرجنا من ديارنا وابنائنا فلم كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين